غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات, لآيات لقوم يتقون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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُوْنَا إِلَىٰ ضُرِّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ